والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون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 Fakalakana alhutraa alhamaa Fakasawna alhamaa Lahmaa Thumma Anshahnaahu Khalqa ankhara Fatabarak Allah Ahsanu al-Khaliqin Thumma ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينام وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل من ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حيم Onaa, opi صرني surni bima katavun, fa' awhajina ilehi anjo snaiil folk, fa' awhajina ilehi anjo snaiil folk, bi' ajonina, va' awhajina, pa' idha, amuruna,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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إن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 فصُرْنِي بِمَا كَذَّون قَالَعََّ قَللَّ يُصْبِح النَّ نادمين فَأخَذَتهُمُ الصَّيحَةُ بِحَبْطِ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 إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عامين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون واجعلنا ابن مريم وأم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 إن خاشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولا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 القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جن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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد أعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا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 سيقولون لله قل أَفَلَا تَتَقُونَ قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إِن كُنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنت ما تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عن ما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون قل رب انما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السيئة إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون حتى إذا جاء Nmillammasa alcuni johd poured nytấy ja minä yationsotherin, koska laidas na kommt, että tuntины asiatet varmatinen, إنها كلمة هو قائلها ومن وراهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا سب بينهم يومئذون ولا يتسألون فَمَنْ أَثَقَ لَتْمَوَازِينُهُ فَهُؤلَاءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَهُؤلَاءِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَهُؤلَاءِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفحو جوهم وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم ألم تكن آياتي عليكم فكنتم بها تكذبون. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا له كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ان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 قال إلا بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلىنا لا ترجعون فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَع اللَّهِ إلَهًا أَخْرَجَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّبِ الرَّبُّ غُفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ